الله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث موصولا بما بدأناه في الدرس السابق عن القرآن الكريم فإن الحديث عن القرآن لا ينتهي ولا يمل لأنه كتاب الله الذي أنزله لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور قال الله سبحانه وتعالى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 وهذا الكتاب العظيم على هذا الرسول الكريم على خاتم الرسل والأمديع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزله لأي شيء يخرج الناس من الظلمات إلى النور أي لتخرج العالم من من أراد الله هدايته ومن أراد الله به الخير يخرجهم من الظلمات ظلمات الكفر ظلمات الشرك ظلمات الجهل ظلمات الشكوك كلها ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات متراكمة كان الناس قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه كانوا في جاهلية جهلة وفي ظلالة عمية في ظلمات ظلمات في عقائدهم وظلمات في معاملاتهم وظلمات في أخلاقهم ومآكلهم ومشاربهم ظلمات الجاهلية ظلمات الجاهلية تخرجهم من هذه الظلمات إلى النور وانظر كيف عدد الظلمات ووحد النور تخرج الناس من الظلمات لأن الظلمات كبيرة لا حصر لها إلى النور النور هو شيء واحد لا انقسام فيه ولا تعدد طريق واحد ومنهج واحد نور يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور فعدد الظلمات وجمعها لأنها كثيرة لا تنتهي مهالك مهالك كثيرة ولكن النور واحد وهو كتاب الله سبحانه وتعالى طريق واحد لا يظل من سار عليه وتمسك به وأما من سار مع الظلمات فإنه يهلك في أي واد من أوديتها فالله بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن به على المؤمنين لإخراجهم من الظلمات من أراد الهداية إلى النور وهو صراط الله ومنهجه ومنهجه ودينه إنه نور كله نور فما الفرق بين من يسير في الظلمات ومن يسير في النور الفرق واضح الفرق واضح بين من يسير في ظلمات متنوعة ومتعددة ولا يخرج من ظلمه إلا إلى ظلمه وبين من يسير على طريق واضح مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم العاقل يقارن بين الظلمات والنور ما كان عليه الكفار والجاهلية فإنه ظلمات توارثوها وساروا عليها من غير دليل ومن غير برهان من الله سبحانه وتعالى وإنما هي عادات وتقاليد توارتوها بعضهم عن بعض وجينتها لهم شياطين الجن والإنس وكلها ظلمات وإن زعم أهلها أنها تقدم وأنها رقي وأنها حضارة فيظلمات كل شيء لا يؤدي إلى الله جل وعلا وإلى جنته فهو ظلمه للهلا فجميع الكفار الآن وقبل الآن جميع الكفار في كل الأزمان والأمكنة كلهم في ظلمات وإن زعموا أنهم أمة حوارة وأمة تقدم وأمة رقي. فربما تكون حضارتهم ورقيهم وبالا عليهم ولا تنفعهم عند الله شيئا فهي ظلمات وقد بعث الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس بهذا الكتاب الكريم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سبحانه وتعالى الأمر راجع إلى الله من أراد الله هدايته وفقه وهداه وبشرعه سبحانه وتعالى فإنه شرع لهم طريق الخير ووضح لهم سبيل الرشاد وما ترك شيئا يقربهم إليه وإلى جنته الله وبيّن أولاهم إلى صراط العزيز الحميد هذا تفسير للنور ما هو النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ما هو النور صراط صراط العزيز الحميد وهو الله سبحانه وتعالى العزيز يعني القوي الذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى ومن اعتز به ولجأ إليه فإنه يحميه ويحفظه ولا يقدر أحد على أن ينال منه لأنه لجأ إلى عزيز وإلى قوي بخلاف من لجأ إلى غير الله من الأصنام والأنداد والأوتان والطواغيس فإن هذه ذليلة ومن لجأ إليها فهو ذليل وهالي إلى صراط العزيز الذي عز كل شيء وقهر كل شيء فهو الغالب سبحانه وتعالى لكل شيء الحميد المحمود على كل حال سبحانه وتعالى في افعاله واسماؤه وصفاته محمود على كل أفعال سبحانه وتعالى، لأنها تدل على كماله جل وعلا وعلى نفع هذه الشرائع التي شرعها وهذه الطروء وهذه وهذه الطريق التي وضحها سبحانه وتعالى. فأسماؤه وصفاته محمودة جل وعلا وأفعاله محمودة جل وعلا وأحكامه محمودة كلها محمودة تشريعاته سبحانه وتعالى كلها محمودة لأنها من حكيم حميد وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى مادحا هذا القرآن ومبينا عظمته ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أي لكان هذا القرآن لو لو أن قرآنا وهو هذا الكتاب سيرت به الجبال لسارت بأمر الله سبحانه وتعالى أو قطعت به الأرض إلى بساتين وأنهار وأزهار وحدائق أو كل ما به الموت الميت لا يسمع ولا يتكلم لكن لو أراد الله جل وعلا لكان هذا القرآن ينطقه بقدرته سبحانه وتعالى ولعظمة هذا القرآن فلو أن كتابا هذه أوصاه لكان هذا القرآن لا غيره وقال سبحانه وتعالى في الآية الثالثة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إن هذا القرآن هذا القرآن الذي بين أيديكم بين دفة المصح فالإشارة إلى شيء موجود بين أيديكم إن هذا القرآن يهدي لل يعني يدل ويرشد للتي هي أقوى أي للطريقة القيمة المستقيمة والصراط المستقيم فالقرآن يدل على الصراط المستقيم والمنهج السليم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى فمن أراد أن يسير على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة فليتمسك بهذا القرآن لأنه يهدي للتي هي أقوى فإذا أردت السير على الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة فتمسك بهذا القرآن لأنه يهدي للتي هي أقوى في كل النواحي يهدي للتي هي أقوى في العقائد لأنه يأمر بعبادة الله جل وعلا وترك عبادتي ما سواه والله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهو يهدي للتي هي أقوى في العقائد بحيث تصبح عقيدة من تمسك بهذا القرآن عقيدة صافية سليمة لأن القرآن ي جاء بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وهذه هي العقيدة السليمة فمن وحد الله جل وعلا وأخلص العبادة له وتجنب الشرك فإنه يكون على منهج سليم في عقيدته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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لما أخبر سبحانه أن من آمن من كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى بين, بيّن سبحانه وتعالى نتائج ذلك بأن من كفر بالطاغوت وآمن بالله فإن الله يكون وليا يتولاه ومن تولاه الله فلا خوف عليه يخرجهم من الظلمات ظلمات الكفر والشك والجهل والظلال والحيرة والاضطراب والقلق إلى النور وهو الحق والعيشة الحميدة الدنيا والآخرة هذا من آمن بالله وكفر بالطاغوت أما من عكس من عكس الأمر فآمن بالطاغوت وكفر بالله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور يدعونه إلى الخروج من الإسلام يدعونهم إلى الشهوات المحرمة يدعون النساء إلى هتك الحجاب وإلى الاختلاط بالرجال وإلى التبرج بالزينة يخرجون الذكور والعناس من النور إلى الظلمات هذا في كل زمان ومكان هذه مهمته هذه مهمة الطاغوت وأعوان الطاغوت والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو من الطغيان من الطغيان وهو الخروج أولياءهم الطاغوت يخرجونهم شوف يخرجونهم جمع طاغوت لفظ مفرد ولكن معناه جمع لأن الطواغيث كثيرة ما هو طاغوت واحد ورأس الطواغيث إبليس لعنه الله ومعه شياطين الإنس والجن كلهم طواغيث وكلهم مهمتهم واحدة هي إخراج الناس من النور إلى الظلمات تأملوا يا عباد الله اعرفوا أعداءكم اعرفوا أعداءكم حتى تحذروا منهم ولا تحسبوا أن هؤلاء الطواغيث أنهم انتهوا وانقضواها لوقت نزول القرآن فقط لا الطواغيث لا أن تقوم الشاعر من أجل الابتلاء والامتحان وكل ما تأخر الزمان فإنها تكثر الطواغيت وتكثر الفتن ويقل أهل العلم كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجونه من النور إلى الظلمات هذا في كل زمان وفي كل مكان منتهى ولم قطع ويأتونهم من كل طريق ويحسنون لهم القبيح ويقتطحون لهم الحسن ويصدونهم عن سبيل الله جاددين في الليل والنهار في دعاياتهم يسخرون وسائل الإعلام يسخرونها لهدم الأخلاق وهدم العقائد وهدم كل ما مع المسلمين من خير إن استطاعوا إلى ذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيامت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه عاقبتهم وهذا مصيرهم هم ومن اتبعهم وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن ذكر الخير والشر وتعاقب الخير والشر تداول بينهما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخير وسئل هل بعد هذا الخير من من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيه وقال سبحانه وتعالى أولئك يدعون إلى النار يعني الكفة لما حرم النكاح من المشركة, من المشركة حرم نكاح المشركة وحرم إنكاح المشرك من المؤمنة قال جل وعلا أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وقال عن الشيطان يدعو إنما يدعو حزبه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فقوله جل وعلا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم أي دعاة الظلال ودعاة الشرك والكفر هؤلاء هم الطاغوت أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات من الإسلام إلى الكفر ومن الأخلاق الحميدة إلى الأخلاق الذميمة ومن أكل الحلال إلى أكل الحرام إلى الربا إلى القمار إلى السرقة والنهب إلى أكل أموال الناس بالباطل كل هذا من دعايات الطواغيت. وهذا لا يزال قائما ومستمرا إلى أن تقوم الساعة مداولة بين الحق والباطل وبين دعاة الحق ودعاة الضلال مداولة للابتلاء والامتحان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقل يهدي للتي هي أقوى في العقائد لأن العقيدة هي الأساس فيعرف بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته ووجوب عبادته وترك عبادة ما سواه يهدي إلى هذا إلى تصحيح العقيدة فالمؤمنون يأخذون عقيدتهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرفون ربهم من كتابه الذي أنزله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما أهل الظلال وأهل الكفر والشرك فيأخذون عقائدهم يأخذونها عن شياطين الإنس والجن عن التقليد الأعمى وما وجدوا عليه آباءهم ويستجيبون لدعاة الظلال ويؤسسون عقائدهم على علم المنطق علم الجدل وعلم الفلسفة وعلم ويعرضون عن أخذ العقيدة الصافية من الكتاب ومن السنة النبو يهدي للتي هي أقوى في العقيدة يهدي للتي هي أقوى في العبادة فيبين للناس كيف يعبدون ربهم العبادة التي يرضاها لهم سبحانه وتعالى فالعبادة فوقيفية تأخذ من الكتاب والسنة فلا تتقرب إلى الله بشيء إلا إذا عرفت أنه جاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه بدليل, بدليل من الكتاب والسنة وما لم يكن له دليل من الكتاب والسنة فلا تتقرب إلى الله به لأنه بدعة قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور فإننا كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويهدي التي هي أقوى في المعاملات البيع والشراء المعاملات الصحيحة المباحة والمعاملات المحرمة فأباح الكسب الحلال وطلب الرزق من الوجوه المباحة ونهى عن الكسب الحرام حرم الربا وحرم الميسر وحرم الخداع والمكر والحيل وحرم نقص المكاييل والموازين وبخص الناس حقوقهم وأمر بالوفاء في المعاملات ويهدي للتي هي أقوى في الأخلاق والسلوك فيأمر سبحانه وتعالى بالأخلاق الحميدة يأمر بالكرم والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر يهدي التي هي أقوى في اللباس فيبين الرجال ما يلبسون وما ويبين لهم ما يتجنبون أحل لهم الملابس التي تجملهم وتستر عوراتهم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش ولباس التقوى ذلك خير وحرم على الرجال لبس الحرير ولبس الذهب حرام على ذكور هذه الأمة لبس الحرير ولبس الذهب ولبس ما فيه الصور وحمل الصور كل هذا مما يعني في الملابس كل هذا مما حرمه الله في الملابس ونهى الرجال عن الإسبال والخيالة في اللباس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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو بنائيبضهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو مملكت أئمانهن أو التابعين غير أولى لربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن إذا كانت المرأة عليها حلي في رجليها تحت الثياب فلا تضرب برجلها علشان يسمع الرجال صوت الحلي من تحت الثوب. فكيف بالتي تكشف عن ساقها وتكشف عن, عن ذراعيها وعضديها وتكشف عن صدرها ونحرها وتكشف عن وجهها وعن رأسها هذه من أتباع الشيطان وهذا لباس أتباع الشيطان فهو بين للناس ما يصلحهم ونهاهم عما يضر ومن ذلك في اللباس ومسألة النساء هي أكثر شيء على الرجال بعد خطر الكفر والشرك قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء وقال عليه الصلاة والسلام واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فخطر النساء خطر عظيم إذا لم يتقيدنا بالأوامر الشرعية ولم يستجبنا لله ولرسوله ولا ولم يقبلنا الخير وانخدعنا بحضارة الغرب ودعايات الكفر ودعايات السفور وطلبنا التحرر من الشرع طلبنا التحرر من أحكام الشريعة إلى الإباحية وأحكام الكفر حصلت الكارثة وقصلت الكارثة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في الأخلاق أمر بالكرم والجود والإنفاق في سبيل الله وأمر بالإحسان وأمر بالمعاملة الصالحة والمعاملة الطيبة بين الناس إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فكل أوامر القرآن كلها خير وكل نواهيه هي نواهن عن شر وعن عواقب وخيمة فهو يهدي للتي هي أقوى ويحذر من طرق الظلال وطرق الفساد فطرق الخسار والبوار في الدنيا والآخرة هذا هو القرآن العظيم الذي بين أيدينا لو تأملناه وتدبرناه وعملناه وقال سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أن الله خاطب بهذا القرآن الجبال الصم لو وجه الخطاب إليها لخشعت لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع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 فالجبل يلين مع القرآن ولكن قلب ابن آدم لا يلين مع القرآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ثم قسّت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء وإن منها لما يخرج منه الماء وإن منها لما يشق وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله فالجبال والحصاة والجمادات لها إدراك تعرف ربها سبحانه وتعالى وتنقاد له وتخشع له وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإمّا شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفور الذي خلق هو الذي يعلم تسبيحها سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي نزهه فكل هذه المخلوقات تنزه الله عما لا يليق به سبحانه وتعالى وتنطق بتسبيحه سبحانه وتعالى بتسبيح يليق بها لكن بنو آدم لا يسمعون هذا التسبيح وقد يسمعهم الله شيئا من ذلك كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أسمعهم تسبيح الحصى بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أهل معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا الجبل الأصم القاسي يتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى وقلب بن آدم لا يخشع ولا يلين ولا هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لقسوة قلوب بني آدم الذين لم يستجيبوا ولم يصعوا لهذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذا القرآن يحتاج إلى عناية من المسلمين هذا القرآن الذي هو سعادة المسلمين وطريقهم إلى الله يحتاج إلى عناه ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بتعليم القرآن وتعلمه قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا فيه الحث على تعلم القرآن ولا يكفي إن الإنسان يتعلم القرآن بل لا بد أن يعلمه لغيره هايضا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم إذا تعلم القرآن وعلمه هذا لا يكفي بل لا بد أن يتدارسه وأن يكرره ويتلوه ويكثر من تلاوته قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فلاه حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كل حرف فيه حسنة والحسنة بعشر أمثالها وقال الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم أولئك يرجون إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانا وأنفقوا مما رزقناهم أولئك يرجون تجارة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور لوفيهم أجوره ويزيدهم من فضله فهذا ثناء من الله على الذين يتلون كتابه يتلونه يقرؤونه ويدرسونه ويكثرون من تلاوته. ولا تكفي التلاوة لا يكفي تعلم القرآن ولا يكفي تلاوته بل بد من العمل به ولهذا قال وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانا فالقرآن إنما أنزل للعمل ولكن تعلمه وتلاوته وسيلة وسيلة إلى العمل به أما من وقف عند التلاوة فقط أو عند تعلم القرآن فقط ولم يعمل به فإن هذا القرآن يكون حجة عليه يوم القيام ولا ينتفع به مع أنه يقرأه ويحفظه في صدره ويحسن تلاوته لكن إذا لم يكن يعمل به فإنه لا ينتفع به. فالأمر بتعلم القرآن والأمر بتلاوة القرآن وأيضاً ما يكفي التلاوة المجردة وهي المرور على كلمات القرآن والسور وختم القرآن من أول إلى آخر ما يكفي هذا. لا بد من التدبر. تقرأ وتتدبر. وتراجع تفسير الآيات التي قرأتها أما التلاوة المجردة من غير تدبر فإنها لا تنفع صاحبها لأنها لم تؤدي الغرض المطلوب منها قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني يتأملون ويطلبون تفسير أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتك أن يتأملون تأملون آياته وما تدل عليه ويتعرفون على معانيها وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فلا بد من تدبر القرآن، تدبر القرآن الرمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، مجرد التلاوة والتغني بالقرآن وتحسين الصوت هذه أمور طيبة، لكن ما ما هي المقصود المقصود ما هو التدبر والعمل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فإذا تدبرت القرآن وجدت بعضه يصدق بعضا وبعضه يشبه بعض كتاب متشابه ويوافق بعضه بعض ولا يختلف أبدا لأنه من عند الله جل وعلا بخلاف كلام البشر فإنه مهما مهملون من قوة البيان والفصاحة يحصل عندهم تناقض كلامهم يتناقض لكن كلام الله جل وعلا لا يتناقض صدق بعضه بعض ويفسر بعضه بعض ويدل بعضه على بعض فإذا اشتبه عليك معنى آية رجعها إلى الآية الأخرى التي تفسرها كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم القرآن وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيض فيتبعون ما تشابه منه تغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسفون في العلم يقولون آمن نابت كل من عندي ربهم هو الذي أنزل عليك الكتاب وقد سمه إلى قسمه منه آيات محكمات واضحة المعنى ما فيها إشكال وهناك آيات مختملة في احتمال لها معاني متعددة ولا يدرأي هذه المعاني المقصود هل يردل المحكم ويفسره لأنه كلام الله يفسر بعضه بعضا ولهذا الراسخون في العلم يقولون آمننا به كل من عند رب فيفسرون كلام الله بكلام الله جل وعلا يرجعون المحكم إلى المتشابه المطلق إلى المقيم المجمل إلى المبيِّر، العامل الخاص، الناصخ، المنسوخ إلى الناصح، هذه طريقة الراسخين في العلم. أما الذين في قلوبهم زيغ فهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم والعيادي بالله لأجل الفتنة ويقولون نحن نحن استدللنا بالقرآن نقول لهم لا ما استدللتم بالقرآن. يا لكم ما أرجعتم المتشابه إلى المحكم الاستدلال بالقرآن مو أنك تافل أي آية تستدل بها وإنما الاستدلال بالقرآن أن تنظر بين المحكم والمتشابه وهذه طريقة ما يهتدي إليها إلا الراسخون في العلم فالقرآن يفسر بالقرآن هذا الطريق الأول طريق الثاني القرآن يفسر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يوجد في القرآن تفسير للقرآن يرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليه فهو المبين صلى الله عليه وسلم وقد بين غاية البيان فيرجع إلى سنته وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه فهي في الدرجة الثانية بعد القرآن لأنها وحي من الله جل وعلا كما قال تعالى وما ينصق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح فإذا لم تجد تفسير الآية في القرآن اطلق تفسيرها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كثير في القرآن الله أمر بالصلاة ولكن لم يبين عدد الركعات ولم يبين ما يقال في الصلاة ولا ما يفعل في الصلاة ما الذي بين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم راجع السنة الله أمر بإيتاء الزكاة لم يبين سبحانه لم يبين الأموال التي تجب فيها الزكاة ولم يبين النصاب الذي إذا بلغه المال تخرج زكاته ولم يبين متى تخرج الزكاة كل هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم السنة بين كيف تؤدى الزكاة وكيف ومتى تجب وما مقدار الزكاة أيضا الله ما بيّن مقدار الزكاة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا هذا كثير في القرآن بينته السنة المحمدية ولله الحمد طيب إذا لم تجد في السنة بحث في القرآن ما وجد بحث في السنة ما وجد وين تروح ترجع إلى كلام الصحابة تفسير الصحابة لأن الصحابة أخذوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتفسيرهم للقرآن حجة لأنهم تلاميذ الرسول وآخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم طيب ما وجدت شيء من كلام الصحابة ترجع إلى كلام التابعين إلى كلام التابعين وهم تلاميذ الصحابة لأنهم أخذوا عن الصحابة والصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يفسر بالقرآن فإن لم تجد يفسر بالسن فإن لم تجد يفسر بأقوال الصحابة فإن لم تجد يفسر بأقوال التابعين فإن لم تجد في هذه المقادر الأربعة يفسر بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها نزل بلسان عربي مبين أما تفسير القرآن بالرأي تفسير القرآن بغير هذه الطرق فإنه لا يصح ولا يدوذ لأنه قول على الله بغير علم ولا يدوذ الإنسان تخرص في تفسير القرآن دون أن يرجع إلى مصادم التفسير الصحيح وإنما يرجع إلى ذهنه وفكره او إلى قول فلان وعلان أو يرجع إلى النظريات الحديثة ك نظرية الأطباء والفلكيين وما ما هم هذين تفسر القرآن ولا يجوز أن تجعل تفسيرا للقرآن، وليست هي من طرق التفسير المعروفة للقرآن. كلام الله يصان عن العبد ليتدبر آياته، وليتذكر قول الألباب. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يجب على المسلمين نحو هذا القرآن الذي أنزله الله لسعادتهم وهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور يقول أحد الصحابة يقول كنا لا نتجاوز عشر آيات أظن عثمان رضي الله عنه لا نتجاوز عشر آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن فتعلم قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل هذه طريقة الصحابة رضي الله عنه وهذه عنايتهم بالقرآن ما كانوا يتجاوزون عشر آيات حتى يعرفوا معانيهن ويعرفوا العمل بهن فجمعوا بين تعلم القرآن وتعلم تفسير القرآن وتعلم معاني القرآن ولذلك كان تفسيرهم حجة كان تفسير الصحابة حجة كما مر قريبا، ولا نجاة للمسلمين، ولا عز للمسلمين، ولا خروج للمسلمين مما هم فيه الآن من الويلات، ومن الذل والمهانة، ومن تسلط الأعداء، إلا بالرجوع إلى هذا القرآن والعمل به. ليس لهم طريق إلا ذلك فإذا أرادوا الخروج من هذه الفتن وهذه المحن وتسلط الأعدى عليهم فليرجعوا إلى القرآن ويعملوا به ويطبقوه ويحكموا به بين الناس وينبذ ما خالفه من الآرى والأقوال والقوانين و وجميع ما يخالف القرآن ينبوذه المسلمون ويعملون بالقرآن عملا صحيحا حينئذ يخرجهم الله به من الظلمات إلى النور يخرجهم من هذه الحالة أنتم تعلمون وكل يعلم حالة العرب قبل نزول القرآن أن العرب في الجزيرة كانوا مشتتين متناحرين فيما بينهم وكانوا سلبا لأعدائهم اليهود من جهة والنصارى من جهة والمجوس من جهة وتخطفهم الناس كما قال الله سبحانه واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس هذه حالة العرب فلما جاء هذا القرآن وتمسكوا به وعملوا به خرجوا على العالم غزاة ومجاهدين في سبيل الله ونصرهم الله على بلاد فارس والروم واستولوا على المشارق والمغارب العرب الذين كانوا بالأمس مهانين مستدلين صاروا سادة العالم بأي شيء بهذا القرآن بهذا القرآن العظيم وصدق الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لما إن المسلمين قل عملهم بالقرآن أو تهاونوا بالعمل بالقرآن أفضت حالتهم إلى ما ترون الآن ولن يعود لهم عزهم وقوتهم وهيبتهم إلا إذا رجعوا إلى هذا القرآن العظيم وإلى سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق الصلاح والفلاح طريق موجود وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان القرآن في الرفوف فقط يطبع ويحط في الرفوف أو في الصناديق ويذخره المصاحف وتزين وتنمق ويتغنى فيها بالتلاءة لكن ما في عمل ما في فائدة ما في فائدة السنة مهجورة السنة بيننا مهجورة ما في فائدة ما فيه عزة ولا صلاح إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كنا نتلقى تعاليمنا ونتت ونتلقى أنظمتنا ونتلقى كل ذلك نتلقاه من أعدائنا ونترك القرآن ونترك السنة فكيف نرجو النجاة ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس فالذي أخرج الله به جيل الصحابة ومن بعدهم من الظلمات إلى النور هو الذي يخرج المسلمين في آخر الزمان من الظلمات إلى النور يقول الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح اولا وكون القرآن موجود بين أيدينا والسنة موجودة بين أيدينا ما يكفها لابد من الرجوع إليهما والعمل بهما أنت لو كان عندك سلاح أفتك سلاح حطه في البيت ولكن ما تستعمله مسلّه وجاء اللص أخذ ما في البيت ولا مسند ولا يفيدك شيء. لكن لما تأخذ السلاح بيدك وتقابل العدو حين إذن تنتصر عليه. إذا استعملت السلاح نفعك أما إذا سلّت السلاح وجعلته في مكان ولو كان أفتك سلاح يلعب بك الأعداء والنصوص وهكذا نحن مع القراءة. القرآن في صدورنا حافظين وفي بيوتنا وفي مساجدنا والسنة النبوية موجودة وبأجود أسناد ولله الحمد ومحفورة لكن ما يكفي هذا ما يكفي لا بد من العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبدون هذا لا عزة للأفراد ولا للجماعات ولا للمجتمعات إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في وصف القرآن هو حبل الله المتين والصراط المستقيم والذكر الحكيم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم هو الجد ليس بالهزف من تركه من جبال قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أظله الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا بد من هذا وهذا خبر من الله أقسم عليه سبحانه واصدق القائلين لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينك لكن إذا حكمنا القوانين الوضعية في المنازعات وحكمنا أقوال الرجال في المذاهب وفي الأقوال حكمنا أقوال الرجال وتركنا الكتاب والسنة من أين يأتينا الهدى حكمنا أقوال الرجال واتبعنا كل تبع مذهبا أو منهجا يخالف الكتاب والسنة من أين تأتين الهداء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وفي الحديث وما لم يحكم أئمتهم لكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وهذا واقع مشاهد منذ أن أعرض كثير من المسلمين عن كتاب الله حصل لهم ما حصل وفي هذه البلاد ولله الحمد لما قامت على التوحيد والعقيدة الصحيحة وعلى المنهج السليم والاتباع السلف أعزها الله بين الأمم أعزها الله بين الأمم ومكنها ومنحها الأمن كما قال تعالى الذين إمك ولا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمك كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتوى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني هذا الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فلا نجاة للمسلمين إلا بالذي نجابه به سلفهم وهو التمسك بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى ابتغوا الهدى من غير كتاب والسنة أضلهم الله وجعل باسهم بين ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين